وما المقصود بأيام التشريق ولماذا سميت بذلك أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى وسميت بذلك الاسم لأن العرب كانوا يشققون اللحم لكثرته ويعرضونه لحرارة الشمس حتى يجف ثم يحملونه معهم بعد عودتهم من الموسم وتلك كانت طريقة حفظ اللحوم إذاك وقيل سميت بهذا الاسم اخذا من قولهم أشرق ثبير كي ما نغير وثبير جبل بمنا كما يقول ابن الأثير في النهاية والمعنى أدخل أيها الجبل في الشروق وهو ضوء الشمس كي ما نغير أي ندفع للنح وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس وقيل غير ذلك والله أعلم